وَمَن نُنَاقِضِ الْقِيَنَ وَغُنُضَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدير من عبادنا صالحين فغوانتهما فلم يغنيا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثالا للذين آمنوا امرأة فرعون إذا قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة وأنت لي قوم الظالمين ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا في روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين